تتعلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 114. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما 115. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعذكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم آبه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية 112. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما لَمْ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا